وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فَلَا أخسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس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 أن يستقيم وما تشاؤون إلا أي يشاء الله رب العالمين